اللهم صل وسلم sallim Hashra'ah salaah على سيدنا ونبينا محمد wa yabihina اللهم صل وسلم al-rahumi ar اللهم صل وسلم wa وقد آل للقلم أي خط ما أركذه فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحصن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ علينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآسار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الاسماع والابصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الأبي بأول مخلوق مرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما ادم وقد اخرج عبد الوزاك بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بابي وامي اخبرني عن اول شيء خلق الله قبل الاشياء قال يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وقتول من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصنه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فَتَلَقَاهُ سُلْبُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَلْقَاهُ إِلَى بَتْنِهَا فَضَمَّذْهُ عَحْشَاؤُهَا بِمَعُونَةِ اللَّهِ مُحَافَظَةً عَلَى أَبْكِ هَذِهِ التُّرَّةِ وَسَوْنِهَا فَحَمَلَتْهُ بِرِعَايَةِ اللَّهِ كَمَا وَرَدْ عَنْهَا حَمَلًا خَفِيفًا لَا تَجِدُ لَهُ ثِكَلًا ولا تشكو منه ألماً ولا عِلَلا حتى مر شهر بعد شهر من أمله وقرب وقت بروزه الى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيورات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم